بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقران المجيد بل <مسؤ عجبوا <مسؤ ان جاءهم منذر منهم ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لم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 والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا, وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرا لكل عبد منير ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نطير رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخوج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل مكذب الرسل فحبا حقا وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق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 معها سائط معها سائط لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غضاءك، فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي اعتيد، القيان في جهنم كل كفار عني. من أعلى الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد.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 Wahai, Aku di bawah naungan hamba. Pada hari kita berkata kepada syurga, "Siapa yang telah datang dan siapa yang belum?" Dan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 وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِهِمْ أَشَدُّ مِنْ بَطْشِكَ فَنَقِبُوا فِي الْبِلَادِ هل من إن في ذلك لذكرى لمن كان له قد أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من نبوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و وان الى الغروب ومن الليل فسبح وادبر السجود واستمع يوم ينادي المنادي من ما كان قريباً يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إن نحل نحيل ونبيت وإلى إلى المصير يوم تشقق الأرض عن مسراع ذلك حشر علينا يسير Nah, nu, agamu, bima, yaku, luh, wma, anta, alihu, bjabat, fadzkir, bila, Quran,